ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَغَاذَرُونَ عَلَيْهِمْ فِي وَالْعُدْوَانِ 117. فظاهرون عليهم بالإسم والعدوان وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم 118. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكتب فرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي يوم في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب.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 وَلَقَدْ آتَينَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَ فَإِنَّ مِنْ بَعْدِهِ بِرُسُلٍ وَآتَينَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيْنَاتِ وَأَيَّذَنَهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ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 وقالوا قلوبنا غرف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون